الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا في وَعْلَمُ وَأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّعْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم ولكن اول مره من اجل فإن الله هناك وما للظالمين اجل ان يكون هناك من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 في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ بِنَ الربا إن كُنتُم اذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون